يعني فان شيد بيقوم على كده لكن في ساين هو ليمبر وليمبر يعني في زي بعض يعني بيانات اي قول لي بقى حاجه مهمه جدا يتحددوا زي النموذج ها ها ميديكال ميديكال انفورم ان الابراض دي ترانسميشن قد متميز للاعبين يقول النموذج كله مش كله يعني انا يا اقدر اروح مكروفز. اي نمط بتعمل لك داء الف برد الف كده يا مكرافت اي نمط لكن الاولويه لمين رقم 1 مين اليوت في بيوتنا كلها والنمط في بيوتنا فيول كل نمط يلقي على عيني وعلى راسي يا مكرافت لكن الناس كلمه فيول رباك ترافت في رقم 1 واحد فان واحده فيهم في فيول ديها الاولويه لكن في مصر لا العناصر في حاجه ثانيه بتزغلها ايه الحاجه اللي بتزغلها العراق مصر مالاريا يومان مالاريا يومان مالاريا يومان مالاريا انت بالك معايا الكيو اكس اونر recommend ان الهالك دي الكينيا ما كنترول لكن ممكن تنقل لك فايروس الجوده بقى تنقل فايروس قعد في فيتا نموتك في أوروبا يدخل لك فيروس يعمل لك انشي كولايتس ونموت ممكن مو. نموتك أوروبا راجع بقى انت تقول لي بقى انت هبثي حقي ولا انت عارف ايه ولا في مدرسه ولا بعقل لا مرض الانشي خلاص دي ماهو ده النموت اللي بيجي عندك دي <تغرصة> دول ممكن يدخلك فايروس يعمل لك ريفل فيبر ريفل يا جماعه ريفل ا ريفل فيبر يعني ايه بالعربي ده ريفل فيبر هم الواد المتصدع شاطر جدا هم الواد المتصدع فين الواد المتصدع ده فوي فين الواد المتصدع ها اوريكا اوريكا طب انا كده على البشت بتاعتهم دي وقال لأ في العلاء عن صفاتك سيدي ها من هو المصدع واحدة من المنكو يقول لي اي مطيعة فيها الزجاج ايه ايه ايه ايه ايه هو المصدع أسوان أسوان يا جماعة قاسرة الحنم اليد بعد مبنين السنب العالي في السبعينات الميه بقت قعدت فتره طويله وما ممكن طاقه منال غيرت الناس اللي هم ام الوادي متفضى عرفت بالك ممكن الفيرس او او دور على الصوره كده لما نيجي هنا الجامع انا في مشكله معكم انا مش فاهم ايه معايا يعني كورت رحم واحد انت تعمل له وكمان يا ماكرون رقم 2 انت فرائض رقم 3 ريفتي بليكي تعال العيد هل العيد اكتب رقم 1 في جملة توقي لا اكتب اخر حاجه لكن العيد جنوب في زيها العيد دي موجوده في الاماكن الاستوائيه المناطق الاستوائيه والغابات العيد قرصه وقت جاءت كده في الصوت كده يعني عملت ابو علي وراحت الصيد بقى حيوانات بقى فينيا في وغاندا ورايح كده بقى في الجامات هناك هتروح هناك اللي استطبك هناك العريس دي اللي استطبك هناك بيدخلك فايروس ويعملك حاجه اسمها هيلو فيبر وهم الصفرا كمان هم الصفرا عشان هيودوك في ترى الصفرا ده وهم الصفرا ده بيملك زومباي الفايروس ده بيدمر الليفر كوبي في معايا و تجي لك جندي و تحمل لك رينال فاليا و تسافتك و ترجع في مصر هنا تسادي خلاص طرق جنب الحيونات لك تتستضع لك ليش أفضل عشان كده اي واحد منها يروح يساقل مناطق الاستوائية مناطق الجباد معي تتبع عليه هنا بقى قبل ما تشاهد فتتطوله فاكسين نحنيني الفايروس دوت والفاكسين اسمه سيدنسين دي فاكسين دا بدوك الفايرولوجي سيدنسين دي فاكسين فان يا حميد مانو في ده تفهمك تروح هناك المناطق الاستوائيه ديت والعيد الصغروفك ويدخلك فيروس يملك حاجه اسمها دينج فيبر هم الدينج دينج يو تي سايلنت ودي دينجو ولا دينجي دينج فيبر هم الدينج ياك بتاخد البراطك النقطه اسمك علاج بتاع ويبقى داين جسمك متكسر اضع ايام الكنزة وسوف نموتك أسبوع ده يساعة تسموها فريك فون تيبر دوبة فريك فون تيبر جيش ما تتكسر حد ما تتكسر ده وما انت بس على الجين قوي قوي قوي قوي طول الجون مش هتموه نتخير في كل حاج تتفرت النهار ده تجدتك أسبوع تنامه مع السرين هناك وترجع مرسك كل الحمد الله جميلك راح هناك مرجعك أم الله. رعاية؟ أجيب. جميل لك يلو كيبر، ودينجي كيبر، وشلالة من جغل. أنا قلت كم فارل بيزيز؟ أم الله. كم فارل. ها. وفي ناس قاعدة من قصة أطباع خارجة. أطباع خارجة. أطباع خارجة. فكال بروكوزوة بيزيز؟ فارل. كده ني راك ايه ده البروتوزوا طبعا واخد امبارح اللي انتوا بتقولوا البروتوزوا يعني الحشرات يعني البروتوزوا البروتوزوا كانت في الخليه بنقول لك البروتوزوا ايه البغضه دي اللي حد شافها مالاريا المالاريا ده البروتوزوا دي واحد طب الناموس بتقلك كام هي المنس الجديد المنس ها واحد ها مش ليه مكرر ركز معايا جمع ومتماسك في كده يقول لك اخر السنه وانت تجميع يقول لك يقول لك ان بالك يقول لك ايه الفايروس ديزيز اللي بيتنقل بالارجوبا فايروس بتاخد النهارده اربعه شوف بكره تاخد ايه وبعدين تاخد جمع تيجي ده فصل تجميع تقول لك ايه البروتودول ديزيز اللي بيتنقل بالارجوبا النهارده مراجعه بكره تركيب وهكذا الهي منسي الجزيز من يجل أطربوه النهاردة خرنا والجلالة وانت رفت لكن معاكم اللي عندك كلي بالك دينو فيبر و دينو فيبر و رفت بالفيبر الثلاثة اللي أنا بقولهم دول فيبر دول فياتك في الانتحان بخطن في اي حتة بلاحظة اللي بيحصل فيه اللي حصل اي الفيبر هنا واللي حصل اي حتة بالفيبر هنا اي حاجة في اي حتة ابتكن معاكم والسلاغ رجلهم فيبر عندك، كيب الفيبر دي قبلها كم كلمة؟ فلم قبل فين. قبل كلمة فيبر دي قبلها كم كلمة؟ رب في غالي فيبر، قبلها كم كلمة؟ إنسان الثنين، الشطرة جدا، قبل كلانا السلمة، إني بار سنتين، فش حط برقم الثنين، بالجلس يلو فيبر، ودين جي فيبر ببعض؟ أبي كلمة فيبر سين واحد، اتحطه مع بعض. ومع بعض. ومع ذلك بيلو كيفر ومع ذلك ها ريف يمكننا بيلو كيفر حدت من أحنا لديان دين بديو. ومع هنا يقول ايه؟ اصطرحت اخطى الانتا اجنبكا. ويدكر انكورشات افضل مهمة جيسا جدا جدا. إذا ما عندنا كان في نموس جميلة أمراض فتا وكثمويت المفترض أننا نعمل ايه؟ التطور لتخلص من نموس الجيه أخذنا خلق من نظيم لا يتنتجه في الإيكولوجي الإيكولوجي خصوصي، إيه هو الإيكولوجي؟ عم؟ إيه هو الإيكولوجي؟ بيئة يعني environment الإيكولوجي يعني عم؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ قول لي بيقول عن ايه عن تست و بعد كده ما ودي كده ما ايه هادب ممتاز بص بقى تجري هادب هادب والقوله بتعرف الهادب تمسك ازاي الهادب ماسك ازاي السنت بتاع الهادب بتاعها ايه اللي بيحصل بيقول لك لما تعرف ان النموذج دوت عدى بيانات شكل الوردنيشن. الوردنيشن يعني بيات فيتو عندي الشتاء بقى عندو كامل كمول وخمول. بقى يتحضر يعني بيبقى نايم في الشتاء. مو تصير؟ ده فبقى في ميشن مستغل بقى. بقى تشارف قدار الكنترول في اي وقت معايا. بقى تجيش بقى انت بقى تهزل الشتاء والدنيا بتمطر. يقول بقى انا هعمل بقى حملة على النموز بقى ونوت النموز. ده هو كده كده هو موجود وكده نفسك. لم تتعرف أن النموش دوت لا تتعرف أن يتطول أو يكون الدنيا خطأ أو تقول ما دنيا تبقى دفا دفا دفا بس تتعرف الدين في السرعة بريتشارد بتخلي من دار صعيك الدين في السرعة وما تعود تخلص منه تتخرف هنا في الصير، عز الصير لأن ده, ده ستعرف أن النموش عامل تكون ده جدا يتقاسر بالنصري معهول لذلك تتعرف أن النموش دوت بحج دمك انت ولا دم الحيوانات يقول لك كل النموذ تسعب في نعم النموذ زو فلك زو فلك عن ايه زو فلك وحج دم الحيوانات وليس انتروبو فلك انتروبو فلك يعني بحج دمك انت لا وغلبية النموذ زو فلك وانتعرف كده لانتعرف ان النموذ انت اتركه دا وقت ويحب يعيش في بيته ده ارتان بيحب يعيش في بيته بتاعته منين فين ادى ميكرار عالي قطا ضنين تبعاتي ايه عرفنا ان هو بيحط البيت بتاعه في المستنقعات والميه تبقى راكده والحاجات دي ليه ليه بقى عشان تقدر تعمل كنترول تعالى على الكنترول ويبقى مهم جدا جدا جدا جدا ضر ضر خطير الكنترول يا جماعة يلا تتخلص من Aquatic Static زي Aquatic اللي هما مين دعا Egg بعض ما بيقوله نوح ما يتقلح نوح ما زي عم بيقل عم بيقل عم عم أول حاجة بزي الثاني الثاني كان بزي من مستقع يقولها تتخلص من breathing basis اللي انجليشة في breathing basis breathing basis أماكن التربية الماكن الثوالب المعينة الماكن التاليبية الانتفاط بتاع البيض المستنقعات هنا بسمها breathing the breathing وطالة ده اوكت بجمع بيضاك عادي احبت مية كده اقارت بجين كده يسمى بنك المستنقعات ايه ايه ايه ايه ايه اللي هاكو افضل المستنقعات طب لو انت قادم تقدمها بتعمليه غير النيتشار بداع المستنقعات ديه يقول لك بي تجد يقول لك يعني ايه قالت الله يا اخبر ايه ايه ايه ايه ايه لو هي بتحب تعيش في الضلمة باجي لا انت كشفات اما هو عد لها كدران ايه يا ريف عشان اذا انت عندك دين يا ضلمة وبروح في البلد في القريف الناس عايشوا على خامة اكبر بجد تشفات وطاعها جنائية بتحب النور بتحب النور ده ضلمها لك ينبقى ما يتمشي وقاعدنا يعني ايه ايه ايه دقيقة او طرق طولك اذا ما كان دموع اذا عم نحن نمشي عم. عم من هنا معايا ما قاسم ينبقى عمي تتخلص ازاي من الهاتف وقاعدنا ميكانيكالي وخيزيكالي اثم وصنفا مش قابل غالي نيتشل كانت بيروزيكال دي ناسر الانيب يتم تبصي القدام تبصي تحت رجلة يقول لكم بالبوشك تحت رجيك يقول لكم بصيبه مثلا عاديتو خانس نقول لك اجيب برسور ورش لا خلص من الاول الاخوات الدولي لما هيدلوا خانس بعد كده خلص من نوع يقول لك بايلواجيك ايه بقى يقول لك يشتري سمك ومتاكلوش وتخطف المبارد دي انت جاي كده فيه السمك ومحطف المترفعات السمك دوت يأكل الارفا والسلوبة يقول لك الارفا والسلوبة انت هيتعرك قدم لا انت بصق قدام ти ти ще й сіли сапа кватаклув! Вона Гамбозия, пейте. А сапишу Гамбозия, Крию і хаус, пейте, гамбибіна та ксіла, а санякує бать. Бае? Бае? Сапиша, що вона Гамбозия пейте, вона Гамбозия і... Акінь. Акінь і... Коан? Та не вая, вона Гамбозия, а <متحدث> بقى كيميكال بقى كيميكال كيميكال بترول اللي احنا بنعمله طبعا بيقول لك دي بروجرام اسمها فارس جرين فارس جرين حد الطاقه اللي لونها ايه؟ اخضر اخضر قالها لونها اخضر فالجرين قدره قفره بيقول لك نصها في ميه عشان النار ما تاكلها وتموت يبقى دي جت البولج ولا الفراخ البيضه كذا ياسر بويد اسمه بويد اسمه فارس بنين رص على مايه بتاكل لارفا بويد سوائل عايز لارفا من دول تكون في الاول الارض صح ايه الله ايوه اقرب واحده لارفا بويد كلكم حاضرين لان انا اكتشفت في دائما من المايه اقرب واحده للصح تتكون يتأول وتموت جا تتقول بطء وفيدة بطء وفيدة قبل ما اتأكل ما ينزل لهم اختاروا عبدانيا إيبا لو حاطبك بارس جرين ينوض انا الارفة الاول امرضل اصلا انا شايفت الشيطان هناك لا طب تنوض قلب جوبة الاول في بارس جرين مرحب ايوه الي هناك جاية ايوه لو ذات الجوبة من بتاكل هل ده جسر الزويلوني؟ ايه باين جوبة تمت لأول ايه؟ ولا معنى البرز بيه ما يقولش الزوبة، طيب انت فيه من جوبة لانه جسر الزويلوني معايا جماعة؟ ما تعمل ايه؟ اتخلط من جوع الاخرماية ده تعمل ايه؟ يقول لك خط زيد نان بلطاين ايه نان بلطاين زيد زيد اسم الملاريولي الزيد ده هو تعمل لك صباة؟ صباة عماية؟ ليه بسارك ديستينشن يكون البيت يموظ كل ضارب يموظ كل الفيوبا وعشان كده في الامتحان لما جالك شابوري يقول لك تفضل تفاضل بالزغرين ولا لما بيقول لما بيقول قول لي ان البلذور هيخلصني من الضارب والفيوبا البلذور هيموظ الفيوبا من البدايه خالص فده ده كويس لو حطيت البلذور رصيته على الميه قال لي اخبط طول الاول لما يقول ah, ні Esse daше мали Elliot Лood λιна Лrow sense раз і я не думаю sa benim Boden А Brother війна говорю закида а的话 Сам ré olsa ми д masked реальний Hai wow, цiew Деоліць? Адже. Деоліць? Деоліць у деоліць, деоліць у деоліць, деоліць у сайні. Лі, я дімі зупиняць? Наступна ця, де яка а? كله بيتركز في فاركولك واحده نفسها تقول نفسها على المعروف هنا في الكومبينات والكمان على الفارك اللي بينتوب بتاك في وديتنات كله اللي بتاع الزنط دي وابعاد الفارك تكون اسمها سينما راحه اقول لك يعني انا خد الاول ودي لا كله قبل الفارك في مصر بقى يقول لك مانا بيقول ايه وفار البي تي تي دي جوز في ميه دوة مية مية. بقول لك ست لك دي ده هو 100 100 اقول لك ده 65 اهرق لك اش دع عليا دول يا كل مية مية. كله هي 100 تنقفي الملعب العاب كله العاب يبقى التيكال كنترول للاكواد دول الميه بتعرف وكيميكال الغازي كنترول باراتومي في سيك سايت تعالى بقى للهاضت بقى الهاضت البسيط ده يا حتى متميل باي اونلي خلص الحلقه دي والبيض ده شايف ازاي واي سوو دهون كده ها ايه يا دكتور ايه ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه تضرود اقول له اكت حاجة بكتر في الانتحان. ليه؟ اكتر حاجة اكتر حاجة انا عاريت الكتر اكتر حاجة لان الكميكالز عموما ترتيموجينك تعمل لكيبادك في السيستيكا الكيميكال بتاعه بزرطه... دي... في تتر اهي بنضخ في الديت هنا نوت اللموطه دلوقتي لان اللموطه اصغر منك في الحجم استمر في اخذ عطاق من طول ساعه بعد شويه كده هتتاثر على ان انت ما تقدر ابعد عن الكيميكال ما نعمل ايه بقول لك اول حاجه تعملها خلي اللموطه حاله خليك ثابتا يبدأ عنه. يتبعده عنك. على قد ما فيقدر. لما قادرت استبعده عنك تنوزه. ولما ديجي تنوزه تجي تنوزه. مقام واحد يقول لي بيولوجيكا. دي نفس الاني مستفر. عام؟ نتقابل و تقول لي كيميكا اللي بعمل. لان عاد ما قادرت افعل انه مش عادة. يقول لك خط ويرس كريم. وارث كريه خط سلم على السيراميك وعلى المباني سلم عشان هو مش كل حاجه الترت لازم يكون قرومه ليها تحمل معين كل واحد مزاجه يقول لك انا عامل سلك كده بعد السلك بربعات لا خالص بمزاجك يعني يقول لك حط مشكيتو نت نت يعني ايه نت يعني ايه طب نت يعني نموشيه قصد صدت بيزارة مسيحة بيزارة مسيحة بيزارة ناوزية قصدت بان ناوزية ده كسلي متنافل فيه ايه ناوزية ده ناوزية ده ناوزية ده مجيوز و مخلط و عائل انتك عائل صغيرة صحر صحر محظت لها السر لها السوق قلت ان ناوزة و دي قرص فيه كل شويه قوم انت من الغرفه بتاعتك تجري وتعيط خالص دي شكيتوا انت عشان نموسانو ارجع الغرفه بتاعتك تنام دلوقتي دلوقتي الان سي هتتعمل ايه يقول لك جبنا مطهر للوحه الطهاري عشان يناكلوا والوحه تنقط ناموسه ورا كويس كده نام براحتك يعني صحته نموسيه عشان يبقى ناموسيه اقوى فاهم كويس كده هيبقى لي ناموس ثاني ايه غير كده يقول لك ربالانس ربالانس يعني ايه؟ طاردات، منافرات إنه مكرر عندك تحط ربالانس ربالانس طبعاً ربالانت السيف وبالجوه أخرنا طبعاً بعديني ذكرت السيف قوية بعديني ذكرت السيف قوية بعديني ذاكر ونروس باقي بتيجي الله ينهو ورد البيت ما انت قولت تقولك لا اعطيها زاكر اجيب لها اف اجيب فريم تبينه اجيب فريم تبينه وطوعة تزاكر بلاحظها عشان نغوص وانت قد هاته انا قولت البيت قولت الوقت ليه لان نغوص كده هيقرب رصح مش هيجيلك حاصل اجيب رصح كده يذهب وينشعر <تصفيق> اههه اف واحد بقى يواني جيب لها ياله بقى طول واحدة جيب لها تبريه انا هجي ايه بقى على كده يقول اختلاق اي عم؟ احنا هجينا في الشهقة كده نجيب ايزاله وكيدو ونجيب في بيت ونشغل الارث ودوه نجيب بالواجد الارث دو ايزاله وكيدو طبعا كلكم تردين ايزاله وكيدوه ينوض النبض من فكتي سايد لا هجينا نشيوض للنبض كله بيجي بتشغل الاجيال ولا عارف منين يا جماعه هات بقى افتح حضر الكلام شغل الاوت باور افتح حساب التردد اعتقد دي حاجه تطلع بيها فتر ريفيرنس طول النبض وبعد كده ثم عكس كده بالعكس بقى وكذلك اكتب بعد اقول شجرر بكذا احبت لجرر عن كل حاجة بك انه بوضع تجربة على التجيب ويفعل بساق طبعا الشافل الشافل يتقول لهم يقول لك بقى يقول لك, لك يقول له ري فيلنس يقول له اوف يقول له اوف يقول له اوف يقول له لا تتفقى المندوق شركة هنا احنا القسم العلم بتاع ري فيلنس ايه ايه ايه ايه ايه اللي اتحمر؟ ضايمي صايل بسليل بسواتها معايا يابلي كده؟ ماذا في اين؟ ضايمي صايل بسليل يبن هارسيا سمكاريا يتكتب تجل السرع برحطر قلت بيزول الله في الجنة الزاد ويزل السرع برحط ووصول السرع بقبط ضايمي صايل بسليل تتكتب بالعلمي كوي يقول لك قدام الحاجات اللي ممكن تعملها كميكانيكال باربو تبعد الناموس عندك يقول لك ابتداء انيمال باريا تبعد الناموس عنك انيمال باريا يعني ايه انيمال باريا بقى ها يا ريت يا ريت انا مش عايز الناموس انا ما موتش انا موت الناموس عاوز ابعده عني هو انا افتح يا ولد اه انا بقول تبعد ان انا موتته ثاني ايوه انا هطمر على كل شقه لازم اي شقه اي شقه ذات قيمه اعمل ريبو محقق طبعا ده يعني كلمه عالم غريب في الغريب الغيب الغيب هناك تزودك ناحيه ثانيه خالص كده نص الدريبه خلي بالك ليه بقى عمرك ما تلاقي في الارياض في الغيط على الصوت على بطين ما ينفعش ما تتهريش طيب في الارياض لما ننسى غلبها منور طول النهار في الغيط منه جميل المشكله كنت مين بقى جعانه بقى عاوزه تقرص عاوزه تاكل بقى منك تعمل ايه اهو يا راجل بقى عاوز تفرصك تعمل سكنه مين الحيوانات اللي في الدريبه بتقعد تتحرش فيها وما تجيلكش انت بيفوت الان بقى في الغريبه دوت حائل بعادل دو زي ما انا عن الفايس دي لك انت ليه بقى قال ان الناموس طوب واحد بقى يقول لي طب انا الناموس فين الناحيه الثانيه دي كراني. بقى قالك <تصفيق> يا ابني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ده انت كنت وليس عن كروبو في ده انت قاعد تربي حمار قاعد وهتتلاشي الناموس مش هيرزق <تصفيق> يرزق الحمار لانه بيفضل دم الحيوانات عندك امتى معايا بيقول لي طب انت عارف داسه قالوا لي عيب anyway. <تصفيق> كده لا لا مش كده ده واحد على الهاني بتاعته يقول لي الموج بيقرص موج ورا كل المصير بتاعي كله ايوه بيقولوا دكتور في نوعيه طب طبيعه يعني يا دكتور ليه مش عارف يقولك نباتي اصلا حياتك كده هي يعني يعني انا كنت قارنه في الباذنجان والجبنه وموضوع التبوله وانا خلاص اتخضت هو انا بقول له هو الناس النباتيه اللي انا قلت طبيعيه انا ما باكلش بقى لا حد لا بي غوتش ليمون حاطين فايروس سبرين حتى سير فيكتورات حشريه معايا حتى دهالوا حتت انيمال قدام في باب الشقه ده كله كده اللي هو عندك انا بعت لك ما قلتلكش طب تموت لو موت زي بعض بقولك بايولوجيكال حط ناش عن اني 100000 بروم كده فاضعهم على ليزارد سندينجا وحاجات ثانيه زي سترات و فلاي دي اللي ورا ده بتاعتك ده ده ايه ولا صاحبك بقى يروح الشارع بقى ضاع وندهناك في حتت دي يقول لك ناكل لو بتاكل ده لو في ده كل خيط وفي الشرعه موجود ده طبع اوريدي والنمو شغال في الخيط بتاعه ده بده يجي تطبخ الكري دي بتاعت ليها طاقه كبيره عشان تاكل النومه ها داخل عندك الكلام ده ضربه اقلس برده يعني انا انا انا فاكر كلها كانت البالداكسين ده فاكر مثلك بقى اقول لك بقى فيطر عسكري ويقول لك الباربيتول والانتراب ده ده بقى زمان كنا بنعمل ايه بص زمان كنا بنعمل ايه زمان كنا بنجيب باربيتول نرصه كان في ماده فعاله مع بايريس ده البايريسه دي كانت بتعمل ادميت لوك داون يبقى صدمه للنموزه وضاع طما دي مقولها ما بيمتزش وطيف قوي لدرجه ان بيحصل ان هم بيتطاولوا على بعض كده بتحط بارفوت دوت تصحى ومين بقى ايه بدل ما كانت نايمه تصحى يقولك اه هو هو هو بص ده كنت بارفوت انا قاعد ان هو ياكل تاني الناس عملوا ده حطوا رص البانشينر دهوت والناس عملت كام قضايا وقعدت عليهم قانتوا كده بكشفه كده سوله بكام كده ومش دي خشفه إذا نحط طولك مادة مادة باريسيا فيها 100 اثنوك دا. طب نعمل دي بقى. قال لك احنا عاودين نموز من الناس ما تفضح ماش. طب نعمل مرحبا. ايه؟ نجيب دي دي دي جيب الدي دي. دي. جيب الدي دي دي دي دي. جيب دي دي دي. وحصل عليه بارتسان معين كده يبارتس حلوة. مو بيه يروبا قالو له لك فيه سيدي العسكري و لك فيه يقول له مش عالك ايه. بذي لونج ديوريشن. ريزيدي وان. إذا نعمل سات ما ودوت والجدال هلاقوا ان نص ساعتها بس يبقى بابل ان انت بعديها اقول لك الحكايه دي معايا بقول لك في الكيمياء ممكن تضغط حاجات اسمها اوزانو فست راس كونباوند هيدو كاربونيل والتابونات دي كلها انتي كلين ستري يا جماعه ودي كلها فيتكس كمان كده على الكيميكال دلوقتي في العالم كله بيقول لك نعمل ستيرلايزيشن دايما بيعملوا لكم جلست ستايبيلايزيشن تحت للنس كده برضه بيعملوا ستايبيلايزيشن مين هنا بقى في الكريات بيقول لك في اليمين نيترال ستايشن اليمين مين الغلبان والبرونوتاكسي نجيب الكميله الدوروسا ونعمل ستايشن لليمين نعمل ستايشن اليمين ازاي يوم السحب ولا ثالث واحدة قاعدة في المكان دا هو اللي في السيريزيشن سيرجيكا فينا ازاي دي ازاي دي ازاي الاسيري السيكسي اولد فينا يعني تستطي في نموسة نموسة لديها عملية بالطياريون اكيد من نفسيها مش حاجة سيرجيكا سيرجيكا نموسة فيديك كده وإيه ده طبعا بالإفزيش بالإفزيش وده بيخصد <تصفح> لا احنا بنحط الجهاز بجيب جهاز بنحطه من غير ميل من غير ميل هو بيولع في دين بتاعك الجهاز دهوت يا ده بين الزلزلات في ادراكشن الميل في شد الميل ويمشي بتاع الجهاز دهوت عادي بيطيروا عادي يعني ده بيجي دهوت يديله مستيل وبيحصل لهم ديشن ويطلع بصيقه كده لكن مفيش نفس بعد كده معايا واللي بدتها دول الامريكان عملوها على القزات على فكره عاملولي الخزنية في جيدة <تصفيق> حاضت في ليبيا في التمينات كان في تبقى نسمعها امريكا توقلي مياه في بابا الحلدونية امريكا امريكا توقلي مياه الامريكا توقلي مياه دي اليارقة بتاعتها اليارقة عاملة زي شو يقول نحن تكون في فرقون اه اه بده بدهل الدهل جن اه بدهل من امتك ممكن لكن الحيوانات بمصلاع ايه تضم بيبيا اللي حصل في ليبيا وانفطات على اثرات حيوانيه للسلامه ما فيش كل الحيوانات اتدمرت ودرجه نائب صديقي السلام جنوب دخل يعني ايه حيره لي كل الضمير اللي في البلد اتنفى <تصفح> <تصفح> ما فيش الا احمارين بس قالوا ايه قالوا الامريكان بيحرقونا وحرقونا في الفاز لازم ما نوطيش مستوى الضغط مثلا طب نعمل ايه نعمل ايه قال له كل نقدر عليه نجيب خبره امريكان يحل المشكله دي <تصفيق> مكنتش يا بالخبره يا امريكان جابوا جهازهم 200 جنيه دوت وغطوا الاماكن اللي بتعدي فيها الامريكان تو في مارش وعملوا ترانزيشن للميه الميه بتاعتهم اتخلى في حاجه هتنخرب الحمد لله ما فيش حصل الحمد لله دي بقت زياد ما فيها مشكله واحنا الحمد لله فهمنا الرايس سمعت تعليمات عندنا خاص مهمه قوي مخلصتها دو ما في حاجة في كلنا تعليمات جنبها جدا والحمد لله اي مشكلة حصلت عندنا كم ده خلص الدولات كلها الامريكان خدوا سنة كميليون دولار للخزازي على جهازة ويسدين جنيه دولار هات؟ ريليزي شماليزي البحرات كلها تحصل حد من نظر معانك تاب طب نعلم بصرعة كده تجيه ابو طب اللي يميني طبعا اول طاقه انسى 100 جنيه يعني بقى أقول بقى إنسا ما انا ما اقول ده انسى ما حدش كان مسكها ده كان نص ونص طبعا اراها لا تصعد جرام نص فوق فايه اقول لك دي تقراها يا رمضان تقراها فايه او تلات حاجه بترمي الاولاني ما تقراهاش وجات انت فايه تقولوا إيش إسم يجيب لها حيث بيث من تقرأ هو لغة واخور يلغي حاجة واخور مية واحد برمسة الارتربوط مهم جدا ميديكا الامبورتانت اكتب معزل هقوله بعد ما اصبح الارتربوط لكلها معزل مية واثنين خيلم ارتربوطة مهمة تبعرفوا الدقسيمة دي يعني. مية وثلاثة مهمة ده بتاع صناعه التلشكر ده بتاع مين اربعه وديت تكلم اعرف الدستريبيوشن بس المطلوب يعرفولي ايه التابلز المطلوب ذاكره من جدول احضر معايا وريني الدعوه اللي مكتوبه عندك دوت الصفحه الصفحه 105 ولا فاكرك النموذج كده عشان وريني ده اعرف النموذج بيتكون من ايه في اداره التيبو بتبقى فاهمه تقدر تمثل ازاي قرار قرار قراركم بتاعكم اللي تحت ده مش مهم بص تحت ده مش مهم هنا سته اللايف سايكل المهم وعارفه هتاكد انك ازاي يا واد بس المرفوضه اللي فيها بترجوش الا النيت الفيلم والرقم البريدي رقم السطوره الصفحه 107 جدول مهم 107 جدول تعميله قناه 90 رقم بتاعه ليه 113 مهم الاساس بتاعه اللي هو 110 مهم 111 ايه يا ابني؟ اسمه المؤجل لحينه الغائب يؤجل وخلاص السنه اللي فاتت يعني هنسينه فاهم؟ هيبقى ليه خلاص هو غالبا هيتؤجل لحينه الغائب فاهم؟ 112 مهم طبعا فاهم؟ عادي كنترول تمام جدا جدا جدا هو مواعيد يا جماعه 9:00 الصلاه 10:00 عادي الاول حاجات التنظيم الالكتروني الاولاني حضرات بنقول يا حضرات هنتكلموا على الخطه الخطه بتاعتنا حي الاولاني بعد كده الثاني يعني ده الخطه يعني حاجات ثانيه كان هنا احنا بنتكلم في بقايا الاولاني خلي بالك يا يا بترا يا دواد في الحي يا تكفي وقتك ده انا هحط رافه نشيل برافه مش تايف برافه على اساس دي واحدى الحاجات اللي بتطلع اشارات اللي بتطلع من الشرنقه دي الخط كده دي التك عندما اوضرا والحشرات اللي بتطلع من الشرنقه دي التك في خمسات التك عندما سايكلو سايكلو ده ده منع عنه الحشرات كلها ده قوي يعني من الدبان والبرغيث والذباب ما فيش فيهم كونديس بتا مبسوط قلنا كونديس الطوبس لان قدر الطوبس درجه 4 درجه الكلوبه واطلع في الكلوبه قدر في الغرفه في الاستلام يعني هنا في كلوبه والفتره اكثر كتير يا شلعا والاخر مش... طريقه اللي احنا فاتت... ناقشناها كده بنقولها بصراحه طب قاعده الطعم اللي اشتريناها اقرى ده اللي ده مش كده شايك في الاخر كان ده الموديل اللي فات كان مايه مره اللي فات ده نامي ممكن اول حاجه ناخدها ونسيب الناموس طبعا خلصناه وقلنا ايه مهم للبيت نكمل بقيه الاغصافه 10 قطع البوتوم البوتوم دي ده لعبتها بتاعها ثابت في الفاضي سنت فلاي سنت فلاي يعني ايه بالعربي؟ مبد الرب مبد الرب البوتومز ديت موجوده عندنا في مصر في السعودية في الدول العربية في أي دخصة حرورية كان موجودة وحد سولي سموها ساندي فلاي عشان عايشة في الصحر سموها ساندي فلاي لاني لقولها ساندي جير ساندي جير لون الرغم ساندي جير في البوطمان البيض يسألك الشكل أو السؤال دي سموها في البوطمان ليه بوران بيه نهار ليه بوران بيه بخصوص يعني في اوقات كتير واحد بيقطع واحد بيقطع البوتوس بوقف البوتوس على DNA بتاع البوتوس تخرم البين وتدوس انه ده البوتوس بارسكه ليه بيقول يعني مش يعني تخرم البين وتدوس انه ده فلوفت مص حجمها مص حجم النموش فلوفت عرفين نموش حجم عدلين فلوفت مص حجم الزعف فلوفت مص حجم الزعف تقول لك تشاهد معي تقول لك أنها تبيرة وصدر جاءها مأكتب هم بتصورك هم بتصورك مأكتبها نحل أن سيوليت Lents Uena біноері Saveць. Задбा thisливоess. A puffer, а ви доходи маєте, словами заб adoa. Lentsacji Р Cohід. Toní приoun Katться? Тіль dвин та віень나�ما ride до вдкр leaned походу та віне не він він у нежел écrit Ф Seattle's to the back one round ухів, drip twice ده قطماس بقى مين اللي جميل ازاي ده كمان قطره فظيعه ليندر وني قطنه بقى جوه بقى جوه منتفخه ده يروح ليه لا لا ده اللي بيورثه في المصر من التنين. التنين. مصر ان انا جامد جميل اي المجد بيبص اصفرنا نص خالص وقفت فجاعة الشكلة تميتي تمص دمك تمص دمك لماذا؟ انت درجة البدء جواية من نتبه انت درجة بطمع بطمع بطمع بطمع لأن الكميل عنده كوبولاتري أوردن كوبولاتري أوردن لأنه جاء هوردي الكميل اسمع كلاسبر كلاسبر أربعة كلاسبر تميتي بوالوين كبيرين يميل عندها توصيم السلف كده كراكس اسمه سيلس عادي السلفا دي اسمها سيركس سيرفال <سيركس. تصفيق> الكلام اللي بقوله لك دوت ده اللي يغني مخلي عشان الشفهي من عمل لكن ريتن بيقول لك اسمه في البص عايزه الضغط نفسه قدامك يا لازم تعرف إن اللعب سيكلي بدعتها في بليت ميزة والكوريس دفرن، بثيث لازم تعرف إن اللعب سيكلي بدعت أختار من شهر الشهرين مرت النموذجة فلا دي اللعب سيكلي سبعين، دو ميز، هنا أختار من شهر الشهرين لازم تعرف إن الكمية بتحضر بيت بتاعها في البطور، في الشؤون، جراكس، اختاره زي نموس. النموس النموس كان لحوط البيت بتاعه في المياه وفي الطعام هنا لأها وده يتيرك بالكونتروك في, في الوقت الجميل هتحوط البيت بتاعه في الشقوق والقحور في الكونتروك وفي راكيك اسكي ديك الاربا والاربا شاكي تاتي الناموس بالزبط الفرق الوحيد انه اخر تهم البتا منها اربع عسيان فور بريس بيس النابطه دي بيضه بيضه شكل بتاعه الناموس بالظبط بس برضه اخر سنه بتطلع لها اربع اصابع والديبه بتعض عضت هيك نابطه بيضه بس اللي ضرب عليا بس ديبه عليا بس بتقرص عليا علي. علي. ما اعتقدش عضت هيك نابطه بيضه معايا زي ما انت شايف الفولج اللي عندك مش موجود في تيبو واتفقنا لو نجيب لك ووركل بتاع اضربول هيكون في تيبو اي كيبو بتتباع عندك بص نيجي في انتحال لا تبقى فولج مش في تيبو مش حاجه كده انت تقولها رجعلي من القرض في الضمان والقرض مش كده لا معايا